غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم أرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا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 لا اِن لَم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَن يُذْكِرَتُ؟ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى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 يُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ إِلَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قال يا ليت قومي يعلمون قال قومي ينعمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه من بعده من جود من السماء لا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسولهم إلا كانوا به يستهزئون 128. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون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 ومرهه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية كله الليل نسله منهنها رف إذا أمضل والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجوه القديم لا يوم ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون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 لَاحِقِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 المبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تصيتو ولا إله الذين يوجعون ونفخ في الصور ونفخ في الصور ايدم من الاجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا اتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده اذهم جميع لدينا محضرون فاليوم, فاليوم, فاليوم لا تظلم نفس شيئا اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكمون إن أصحاب اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم هم وأزواجهم سلام قولا من رب رحيم اللهم وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدوه. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلن تكونوا تعقلون هذه جهنم هذه جهنم التي كنتم اصلوا اليوم، اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختتم على أثواهم وتكلمنا أيديهم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أوجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق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 عملت سيدنا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون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 شيئا ان يقول له كون فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون